واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك الشياطين كثروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان وماكن الشياطين كثروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما الملكين بباب لهاروت وماروت يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من, من أحد حتى ف يَقولُول إَِّ ماَا نَحُّ فِتْنَّكُم فَل تَكفُ وَبَاُ عَِمَان مِ أَحَدٍ ت يَقُول إِ ماَا نَح فتْنَّكُم فَل فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ من من أحد إلا بإذن الله وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا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 وَلَبِثَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَلَبِثَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يعلمون ولو أنهم آمنوا وت... تَقُولُ مَتُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ قَبِيلَ وَلَوْ أَنَّهُم آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَتُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ قَبِيلَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم ما يود الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم أن ينزل عليكم من خير من برحمته من يشاء والله يغتص برحمته من يشاء والله يولي الفضل العظيم والله يولي الفضل العظيم